يا من له الآلاء في أكواني جل القديم جل القدير جل القدير وجل ما حَبَّنَا بالكتاب تَّكَاُمُ مَن وَأَشَاءَ نُورُ to yeah. Ya. گیتون کسیل گیتون کسیل